وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَأَعْتَرَفُوا بِذَلِبِهِمْ فَسُحْقَ فَأَعْتَرَفُوا بِذَلِبِهِمْ فَسُحْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ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 هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبير هو الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمِنْتُمْ فبكل الأرض فإذا هي تمر أم أمنت من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 وَالرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوْكَلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُنْ غَوْرًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ Altyazı <Gülüşmeler> M.K.